النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة الرابع عشر من ربيع الثاني لسنة ألف واربعمائة واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين ألاك سبعة وإصابة اثنين أخرين من البكك المرتدين في هجمات متفرقة في الخير عمليات لجند الخلافة في عدة أماكن من ولاة العراق البداية من ولاية الشام من الخير ألاك سبعة وإصابة اثنين أخرين من البكك المرتدين في هجمات متفرقة في الخير لتوفيق الله ومنه استهدف جنود الخلافة بنيرانهم أول أمس عناصر من البكك المرتدين في منطقة الحوايج. قرب مدينة الميادين. ما ادى لهلاك عنصرين واصابه اخر. وعلى صعيد متصل. قتل المجاهدون عنصرين اخرين بالاسلحه الرشاشة في قرية الطقيحي. بمنطقة البصيرة. وهلك ثلاثة عناصر من المرتدين واصيب رابع اثر استهدافهم بالاسلحه الرشاشة في قرية ابو النيتل بمنطقة الصور امس. ولله الحمد على توفيقه. وفي الرقة. بفضل الله ومنه. تم امس. تفجير عبوه ناسفه على اليه للبكك المرتدين في جزره البحميد ما أدى ليعطابها وهلاك عنصر كان على متنها ولله الحمد وإلى الحسكة بحول الله وقوته تم أمس استهداف اليه للبكك المرتدين بعبوه لاصقة بحي النشوة الغربية في الحسكة ما أدى ليعطابها وإصابة اثنين بجروح كما تم أمس ايضا قرب قرية العزاوي جنوب الشدادي تفجير دراجة مفخخة مركونة على آلية للبكك المرتدين ما أدى ليعطابها وجرح من كان على متنها نسأل الله أن يعجل بهلاكهم ننتقل إلى ولاية العراق عمليات لجند الخلافة في عدة أماكن من ولاية العراق من كاركوب بفضل الله تعالى تم أمس استهداف ثكنة لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة بالأسلحة الرشاشة قرب حقل علاس النفطي ما أدى لمقتل عنصرين منهم كما استهدف جنود الخلافة أمس أيضا ثكنة أخرى لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة بمختلف أنواع الأسلحة قرب حقل علاس النفطي ما أدى لمقتل عنصرين منهم فيما لاذ البقية بالفرار وأحرق المجاهدون الثكنة وآليتين للمرتدين واغتنموا ذخائر متنوعة ولله الفضل والمنه. وعلى صعيد آخر اصدر المكتب الاعلامي تقريرا مصورا لهجوم جنود الخلافة على ثكنة لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة قرب حقل علاس النفطي ولله الحمد وفي صلاح الدين بمعية من الله تم امس استهداف تجمعين للجيش والحشد الرافضيين بصاروخي كاتيوشا في مدينة تكريت واستهداف تجمع اخر للحشد الرافضي المرتد بصاروخ كاتيوشا في منطقة الحجاج شمالة تكريت. نسأل الله النكاية والتسديد وإلى الفلوجة بمعية الله وفضله تم أول أمس تفجير منزل المرتد مهدي صالح حواد في قرية الشيتي بمنطقة زوبع والذي يعمل في الجيش الرافضي المرتد ولله الحمد أما في دجلة فأصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وقتل مختار قرية العمريني المرتد راغي البدراني في منطقة حمام العليل اللهم اقذف الرعب في قلوب الكافرين والمرتدين وإلى ولاية سيناء بتوفيق من الله وحده جنود الخلافه يفجرون عبوة ناسفه على جرافة للجيش المصري المرتد بالمنطقة المهجرة في قرية بلعا برفح أمس ما أدى لتدميرها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية اليمن من البيضاء بحول الله وقوته تم أمس قنص عنصر من تنظيم القاعدة بمنطقة زعج في قيفه ما أدى لإصابته نسأل الله أن يعجل بهلاكه وأخيرا إلى ولاية خراسان بتأييد من الله تم أمس اغتيال عنصر من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بنيران جند الخلافة في منطقة مقام خان بمدينة جلال أباد ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك سبعة وإصابة اثنين آخرين من البكك المرتدين في هجمات متفرقة في الخير عمليات لجند الخلافة في عدة أماكن من ولاة العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبلت للمتطوعا تقتفي درب صحا تقتفي تقتفي درب الصحه درب الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب اهوا الكفر تولى خراب الهيج من كل باب الكفر تولى والطواعه خراب جَهِهِبَ وَدَخَلُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ هَا هُوَ الْكُفْرُ تَوَلَّى وَالضَّوَاعُ سَعِيرُ الْهَيْجَهِبَ